السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمه. وبعد فالله اسال أن ينفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا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 مع أن لهم قد اعترفوا بان الله خلق الا انهم كانوا يشكون في قدره الله على ان يعيد الخلق مره اخرى وتعلمون هذا الموقف الذي جاء فيه هذا الكافر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامسك بعظم قد رم ثم فركه هكذا وقال أيحي ربك هذه بعد ان رمت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 حينما يجلس بعضهم أو أحدهم فيرى ميتاً قد تفرق في بطون وأمعاء الطير والحيوانات كما قلنا اللي مات على شط بحر السمك ياكل الطيور تاكل السبع تاكل إذن هو قد تفرق وتحلل في كل هذه الاجساد يأتيك الشيطان قل لك طيب بعد ما دخل هنا ودخل هنا وتحلل هنا وتحلل هنا وتحلل هنا وتحلل هنا, وتحلل هنا ديرجع ده يرجع ازاي ذا غضب أسهل ما يكون يعيده الذي يقول للشيء كن فيكون ولكن أهل الكفر يعني كانوا شكين في قدرة الله من هنا كما قلت جاءت هذه الصورة وسقت من الأدلة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 أي ان أن يعيد الإنسان مرة أخرى فالحديث عن خلق السماوات والأرض يقطع الشك في قدرة الله ويشير إلى طلاقة قدرة الله الذي فعل الأصعب ألا يفعل الأسهل هذا هو, الكلام هذا هو الكلام وهذا هو شق أراضه الله سبحانه وتعالى وأما الشق الثاني فقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى من طوط عليه السماوات من منافع للإنسان ومن طاط عليه الارض من منافع الانسان الذي كان ينبغي ان يقدم الشكر لله واقل شكرني لله ان يكون موحدا واثقا في قدره الله اذا كما قلت الحديث ذو شقين اذا خلق ونعم خلق تدرك به القدره ونعم ينبغي ان تتوجه بالشكر الى خالقها وشكر الله بدايه يكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى والإقرار بقدرة الله وكمال الله سبحانه وتعالى هذا وملخص ما قلنا ومن هنا جاء الحديث عن السماوات وجاء الحديث عن الأرض وقلنا والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها وقلنا معنى دحاها وقلنا أخرج منها ماءها أدنى عن بقى التي بها قوام الحياة تحدث جداية عن الماء الذي هو قوام ها؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي خلاص ثم اذكر في اخر اللقاء اللي لقيت فيه بحضرتكم اخرج منها ماءها ويه ومرعاه وقفت عند كلمه مرعى وقلت اولا ايه المرعى المرعى المرعى هو الكرم والعشب الذي تاكله الحيوانات والانعام تمام وسال سؤال طب ليه خص المرعى بالذكر ما تكلمش عن كل الثمر والنبات يومي ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عن المرعى شوات الحشيش اللي بيطلع من من الارض شوات الكلى والعشب اللي بيطلع من الارض اللي بتاكلها ليه ها الالعام الله طب ما الارض يا اخي سبحان الله بتطلع قمح طلع ارز طلع رز تطلع فاكهه مش كده تطلع تمر تطلع بلح كل ده بيطلع الأرض الارض عندنا ها, ها؟ اولى اليس كذلك طب ليه جئي التركيز على المرعة ليه؟ هذا مما كان ينبغي أن يقف معه الإنسان ويقول طيب أخرج منها ماءها يقول طب وزرعها وفي مرحة يبقى القضية حلوة كده ماشية تمام لكن يقول مرعها المرعة بس اللي بتعيش عليه الدواب والأنعام ليه؟ ليه؟ أهل العلم قالوا لعدة أسباب السبب الأول إن المرعى يخرج بلا كسب من الانسان رقم واحد يعني ايه يعني انت اي زرع بتزرعه بيبقى فيه كسب اجتهادي عارف مش ربنا قال افرايتم ايه ما تحرثون بتحرث مش كده تقعد تقلب الارض وبعدين ترمي بذور وبعدين تروي شغال انت اهو ليك دخل وليك كسب لكن لما بتمشي بقى في الصحراء في بعض الأراضي وتلاقي شوية عشب طالعين اللي بيأكلهم الانعام وتلاقي العشب والكلى اللي طالعين دول ها مين, اللي مين بقى اللي, اللي عمل كسب في الحكاية دي دي هنا وراح حارس ورمي بزور عشان يطلع ده مين بس يبقى الملعة هو ما يخرجه بغير ايه بغير كسب عم بقدرة مطلقة ولذلك حتى تلاقي الملعة ده أحيانا ينبت في الجبال وسط الجبل طلع لك شوية كلاء وعشب جميل او تمشي تبص حشيش وكلاء وعشب خلاص لا حد ادعى ان انا جيت هنا رميت بذ ولا ادعى ان انا حرقت ولا ادعى ان انا سقيت انما هي قدره خالصه لله رب العالمين ادي واحده الثانية ان المرعى تاكله الانعام واحنا فوائد الانعام بالنسبه لنا لا تعد ولا يعني هو سبب سبب في يعني أن, أن تأكل الأنعام وتحيا وشو بقى الأنعام دي احنا بننتفع منها بإيه وإيه وإيه والأنعام إيه خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون مش كده ليه آخي سبحان الله إذا هذا العجب وهذا الكلب خرج بغير سبب ولا كسب من الإنسان إنما هو بقدرة الله ثم هو سبب في الحفاظ على الألعام والحيوانات إلا حضرتك ها تنتفع بها انتفاعا جمع سبب ثاني السبب الثالث قالوا فيه تعريض لأهل الكفر قال المرعى عشان يريد أن يقول لك إن الألعام تأكله صح كده وطارعه ولكنها ها لا تفكر ولا تعقل الكافر كده اللي ربنا قال عليهم كالأنعام بل هم أضل وقال يأكلون ويتمتعون كما تأكلوا ليه أهلي كما تأكلوا ليه الأنعام زيهم زي الأنعام يبقى شبا وعشان كده أخرج منها ماءها الأضلت فدي والمشاكة حد قال لنا عملتها حد قال لنا طلعتها ومرعاها المرعى دي حد دلوقتي انا طلعته يبقى اجل كما قلنا في دلاله على القدره في اشاره كذلك الى النعمة النعمه يبقى في قدره تخليك ما في قدره الله وفي نعمه تخليك حامد لله شاكر لله اول اود الشكر والحمد ان تكون موحدا مثبتا لله لله الكمال يبقى اخرج منها ماءها ويه ومرعاها طيب تعالى بقى يا عم في حاجه حلوه ده سامة والسمى للون وهو ده كله ده بينفع الإنسان وأرض ماء وزرع حق جميلة ياوي ده عمل زي اللي او ده زي ايه زي اللي راح عامل عمارة جميلة ياوي خلاص عامل عمارة جميلة ياوي بس خب بالها بقى يفيد بايه سمى مزيلة وأرض فيها ماء وفيها عشب وفيها كلأ وبعد كده في لحظة نهار عشان كده أهم اهم شيء مهم جدا ان انت المكان مش يكون مهيئ وبس يعني تخش تلاقي المكان فيه تكيفات وفيه مش عارف وفيه مكان مهيئ جميل جميل لكن اهم من ده ان المكان يكون ايه يكون ايه اه المكان يكون امن ما ينهارش بيك في لحظه كل الموجود ده يعمل لك ايه كل الموجود ده بقى يعمل لك ايه خلاص فلابد عشان كده لما بييجوا يعملوا عماره يبنوا عمارات وغبالك فيقول لك سبحان الله الناس بتهتم قوي بشكل ليه؟ بشكل العمارة لا ولازم تهتم به بالأساس حلف بالأساس حلف أساس ده مهم جدا فتكون عمارة فخمة جدا والأساس ضايع هطوع على دماغ صحابها لا هيبقى المدخل الرخام نفعك ولا الأسانصيرين ولا التكييف ولا وعدة الانتقام ولا كل ده ينفع معاك ولا كل ده ينفع معاك عشان كده الأرض التي هيئت للانسان ليعيش فيها وليستمتع بما فيها كان لا بد ايضا إنها تكون امنه وعشان تكون امنه لا بد تكون راسيه لاني لو اتحركت شويه كده بوديك بتشوف ده مش هي اللي بتتحرك يا بابا ده شويه معادن يمشي في بطن الارض اللي بيحصل الدنيا بتطابق زلزال زلزال خلي بالك بقى الارض لو مادت مادت يعني ايه ها؟ يعني ايه مادت مالت مالت من اللي كده ايه اللي يحصل يعول علينا ربنا يعول علينا ربنا يبقى لابد ان يتؤمن عشان كده جي بقى والجبال ايه ارصح اه اه قادي بقى ال ال اللي بسكى الارض اللي مثبتة الارض ولذلك ربنا سماها روازية لان ايه تميذ بكم ميلة بسيطة كده عشان تعرف قدرة الله في الجبل ونعمته عليك في وجود الجبل يبقى الجبل ده دلالة قدرة وإشارة ايه نعمة بس تنصف الحافتين دول يشوف الرواسية ايه قال شوف كلمة ان تميذ بكم يعني لألا تميل بكم لان ميل مل شوف بقولك ايه لو الارض مالة مل يعوض عليك ربنا يعوض عليك ربنا فكل يابد من الجبال بقى كل يابد من الجبال وعشان كده عندك حديث جميل في مسند الإمام أحمد بن لي ان احنا نعيش معه شويه وهو ايضا عنده الترمذي في سننه والحديث حديث حسن صحيح بيحدث ألس الدمالك رضي الله تعالى عنه عن الصحابة اجمعين بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم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 فالارض إيه؟ مادت فالقى الله عليها الجبال فألقى الله عليها إيه؟ الجبال فثبتت في شميل بقى الجبال دي عملت لها إيه؟ ها. مش توازنه وبس ده ثبتت عمل زي والجبال إيه؟ اوتاده عارف الواتد بالنسبة للخيمة اللي يدقى في الأرض يمسكها كده؟ هي كده فعجبت الملائكة من الجبال خلق عجيب حاجة جميلة حدثة صنع فعذبت الملائكة من الجبال قوة الجبال وصلابتها هذا خلق خطير جدا لانها فعلا قوه وصلاب فقالت الملائكة يا رب افي خلقك ما هو اشد من الجبال في حاجة ما اشد من كده ده اللي المسكة ايه ده اللي المسكة الارض فقال الله سبحانه وتعالى نعم الحديد يبقى أشد من الجبل ايه؟ الحديد اشهي الحديث كله وليم فيه ايه لازم تاخد بالك منه والحديد أشد من الجبل اه اهل العلم قالوا ده تحقيق الحديد يكسر الصخ ويزيل جبل يعني اللي بيروح يزيل الجبل في السعوديه كده تلاقي جبل اسبوع ما تلاقيهوش ايه جايبين كركات حديد تلقط تركت تلقط تركت تلقط تركت تركت تركت شالوه وعملوا مكانه اي حاجه تمام وما تفتكرش بقى انه هنا شالوا مصمار الدنيا برضه هتقع طول بكل يوم ما شيلونا جبل الدنيا هتقع لا يا حبيبي لا ما تقلقش لا ما تقلقش <تصفيق> خلاص في قمر وفي في الجبال ما يكفي لكن فعلا ده حقيقه ان اشهد ان الجبال ايه الحديد تقراك حديد معوى الحديد اديك بتكسر به وتزيل جامد ايه المشكلة تفتت به فقالت الملائكة يا رب افي خلقك ما هو اشد من الحديد قال نعم النار الحديد بقلت شاوك ده اللي بيكسر الصخ ده حطه في النار اللي يحصل رقم واحد يلين وبعد ما يلينه ينصاهر إذا ما قال الشق يعني سيح بس أنا بقول الكلمة العربية ينصاهر خلاص تمام يبقى النار أشد فقالت الملائكة يا رب أفي خلقك ما هو أشد من النار خلاص قال نعم الماء شوية مية طاف في النار يا عم جميل فقالت الملائكة يا رب أفي خلقك ما هو أشد من الماء قال نعم الريح اللي بيشيل الماء أصلا السحاب اللي انت شافوا ده ايه الريح إيه؟ الماء تنزل شوية ريح تفرقها خلص. تستقر في مكان شوية ريح تجففها تنشف هتمر راح على شوية ماء كده حطوهم ايه اللي هيحصل جف انته راح ومش هتلاقيه مش هتلاقيه قالت الملائكة يا رب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 لو الحديث قال ابن ادم لما يشيل حديد ويبقى عضلات ماشي يعني دي مسألة قوة وأشد قوة وأشد قوة وأشد قوة وأشد قوة أشد طب انت تكون أشد من كل ده لما تتصدق فتخفي له الصدقه مش كده ايه العلاقه ايه بقى مظهر القوة هيا وازاي تبقى بالحكاية دي اقوى من كل ده شفت عميلي ازاي تبقى بديه اقوى من كل ده انك تتصدق فتخفي تخفي آه. ده, ده الحديث عشان يشيل الى شدة الخفاء عايز يقولك ان ايدك اليمين اللي بتطلع بها الصدقه دي لو هي راجل وايدك الشمال لو هي راجل شوف الاثنين و ربين بعض ازاي دي الراجل ده ما يحسش باللي عمل الراجل ده شوف بقى شدة الخفاء يعني قاعد جنبك وملازمك ومش دريقتي. ومش ريالك فهذه دلالة على يعني مدى الإصرار بالصدقه اللي هو أحد بقى السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه طيب انت بدأ انت بدأ بتبقى شفت أقوى. أقوى من كل دول طيب ايه معيار القوة هنا بقى ايه القوه اللي هنا ايه بقى القوة اللي هنا خلاص شوف بقى أهل العلم والجمال اللي قالوه شوف أهل العلم والجمال اللي قالوه مش أهل العبث اللي إحنا عايشين بينهم دلوقتي ها أهل العلم والجمال اللي قالوه تعال يا عم أنت تعلم انك لو بصيت الحديث ده الجبل شديد أشد منه حديد أشد منه النار شد منه الماء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 غضب الرب تبعد عن غلب ربنا اللي هو اشد من كل ده اشد من كل ده يبقى هو فعلا صدقة الشر تخليك اشد من كل ده هذه واحدة التانية قالوا تعالى بقى اشد حاجة في الاشياء اللي ذكرت ايه الريح مش كده الريح والريح دي اهلك الله بها قوما فسخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام إيه حسومة فترى القوم فيها إيه صارع وديك شوفت الريح دي لما هاجت في بلد بالبلاد العربيات بقت زي علم الله كبريت وقلت سرعة الريح مش عارف كم والبيوت طارت والشجر اتقلع حدا ربنا عافينا وعافيكم رب فقالوا في هذا الحديث دلالة على أنك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 من الريح لا اقوى من كل ده بايه مش بالعضلات مش طول اربع عفواتي واقف لها ولا ولا ولما اكون افرحت امال بايه ها بايه بصدقه السر يا سيدي بصدقه الايه بصدقه السر خلاص في بعض اهل العلم قال حاجه ثانيه قال ايه قال لك يا عم الحديث قال الصدقه انك تصدق وكمان تعمل ايه والسر ما في واحد بيتصدقوا بسرش لكن عايز صلبك بيقول لك تتصدق وايش مالك ما تعملهمشي ها اه اللي المفروض اللي صلفه السر ام قالوا تعالى يا عم الحديد له خاصيه له خاصيه أنه لا يخرج ما فيه حديد ما عندوش قدرة انه يطلع اللي فيه ما عندوش قدره يعني الأرض عندها قدرة تخرج ما فيه بطنه لك يعني لو في حاجه جوه الحديد الحديد ما يطلعهاش اللي زنت ها استخاد ده موضوع ثاني فليس عنده القوه ان يخرج ما فيه اما بقى النار والريح فبيحبوا العلو والانتشار الريح تنتشر والنار شوف النار بقى لما تمسك في حاجه تروح تنتشر خلاص قالوا سعادتك تعالى بقى انت لما تصدقت اخرجت ما عندك يبقى بقيت اقوى من الحديد الحديد ما بيفرقش انت بتخرج خرص. وبتخرج ايه ده اغلى ما عندك تمام تمام؟ ولما اصريت يبقى انت انت عايز زيوع ولا انتشار والناظ والريح بيحبه الزيوع والانتشار يبقى انت احسن وافضل يبقى انت اقوى يبقى انت اقوى شوف المعاني اللي قاعد يبص فيها هؤلاء أخي ليه أنت ها أقوى لما تتصدق صدق ليه السر لكن تعال بقى نعود إلى كلامينا بقى الجبال يا عم الجبال يا عم يبقى الجبال دي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون ايه ها رواس ليه لألا تميد ليه لألا تميد الأرض لتصلح لما الناس وحتى لا تفسد حياتهم في لحظة من اللحظات لحظة تبيت خلاص انت انتهى تريد أن تتكلم عن الجبال سبحان الله زي ما تكلمنا قبل كده عن السماء واتكلمنا عن الأرض وقلنا جمال الأرض إنها جمعت بين الليون والصلابة فاكرين الكلام ده وعظيم قدرة الله كذلك الجبال يا أخي الجبل يعني خلق من خلق الله مش علشان يمسك الأرض وبس لا ده مسبح لله أو الله ده مسبح لله وصخرنا مع داود إيه إيه الجبال إيه يا سلام يا سلام ده مش بس بيثبت ارض لا ده, ده مسبح لله عم الحاج وان كنت لا تفقه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا تفقهون تسبحهم يبقى هو خلق مسبح لله وعشان كده انت عارف ان الجبل له مشاعر واحاسيس فيه انت ما بتشوف مع انه الصلابه دي الصلابه دي الصلابه دي سبحان الله لكن تعالى قول الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال والجبال اسمع لكي فأبين أن أي يحمل لها إذن عمدوا إباء وأشفقنا شوف المشاعر وأشفقنا منه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا بالظلم جاهل ظلم جهول صغير طبالغة كفر الظلم وكفر الجاهل لكن شوف الجبال أشفاقنا من ده عنده مشاعر أو الله عنده مشاعر هو النبي مش يتكلم عن أحد قال إيه أحد جبل يحبون يحب أما ليه أما ليه يحبون ويحبه وعشان كده قلتلك إني البني آدم اللي بعض الناس يقول لك إيه كنت تقول على بعض الناس كلب وحمار وبهايم يعمدون دول أعلى وأرقى دول دول أعلى ورقة وانت بشخص بالك يعني لما جاب ربنا لك يعني بنادين المتر الذين حملوا الطورات ثم لما يحملوه كذا هو تفكر الإنسان يتقرب عشان هو إنسان لما قرر إنه هو إنسان لا يا باب لا يا باب لا يا باب أكرامكم عند الله أتقاكم في تقوى حتى مكرم ما تقوى يبقى أحط من بهيمة وربنا قال لك كالأنعام بل هم اظل ولو قلت لك الكلام ده يبقى انت ساعتها الانعام ارقى واعلى ارقى واعلى ولذلك لما تعقد مقارنة زي ما بتقول تروح لشوره النم طيب هدهد هد هد. اهو ده نوع من انواع الحيوانات ما هو الطيور نوع من الانواع الايه ما هو طائر بس الطيور نوع من الانواع الايه في اسم جنسي بيشملهم كده اسمهم ايه عالم الحيوان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 عارف شوف مين الأرقى يا عم شوف مين الأعلى يا عم وبعدين ده عارف الشيطان وزين لهم الشيطان أعملهم فصدهم عن السبيل لا لا ده عارف القضية فهمها صح طبوا البنات مين دول محصة مش جيزة مش تولي مش عارف كده محصة مش جيزة تكلم في ايه تقول لي بني آدم بني آدم هو بني آدم بايه ما فيش خلاص احط من به انت بتتكلم في ايه هي عذرانه وخلاص لا ما لازم تفهم وضعك في الحياه يا بيت اعلى من ملك يا بيت احط من حيوان وبعدين ده عنده الدليل الدليل على العقيده الصحيحه الا يسجدوا لله البهائم بساموش الذي يخرج له هبقى في السماوات والأرض ويعلم يا سيده إيه, ايه ده أستاذ يبدل في علم العقيدة بيتكلم بتقرنوا بايه بتقرنوا بايه سبحان الله ففي ناس كده في ناس كده وقلت لكم زباد سبحان الله الرجل اللي كان سايخ بقرة ده حديث البخاري والله لم يقول بين رجل يسوق بقرة اذ حمل عليها حمل عليها حط عليها متاعه وهو ركبها واعب كده والله النبي قال كده الفلتفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا افهم بأحمارة لما خلقتش لكد هل تقول أنت أحباب ما تفهمش أنا ما فهمت خلقت ليه إنما خلقت للحرف والضر مش عشان تشيل عليها متاعك وتعملني ركوبة مش أنا اللي تركب اللي تركب هو الخيلة والبغالة والحابيرة إيه اللي تركبوها لكن دي مش وظيفتي أنا بتعلمه عشان كده زي ما قولي القرآن نص على الانعاف لا سيارة الألعابر هم أضل أبا ليه ذا اقرأ كمثل الحمار فمثله كمثل الكلب اقرأ كلام ابن عباس يقول لك أخذ صفة من الكلب وإن كان الكلب في سائر الصفات أعلى تخيل خد صفة من الكلب لكن الكلب أعلى الكلب أعلى تخيل دا كلام ابن عباس مش كلام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 لهم عندك حديث وكان في مقال لك انه حديث من تكلم والخطيب على المنبر فهو كالحمار يحمل اسفار يعني انت عملت تدي في ذهب وهو مش واخد باله ويشيل ايه واحد بيتكلم ببحب مش الحمار اللي مش عارف الله اهلي انت عارف الشراح يقول لك ايه الشراح يقول ايه والحمار معذور لان الله خلقه هكذا اما الانسان فليس بمعذور يبقى مين القوطه بقى ها بتتكلموا في ايه ما هو انت قدرك وقمتك بايه بالعافيه مش بالعاد بعلم وديه بعلم ودي في ناس تسمع كلام ده اللي يزعل افا هنعمل له من قضيتي لكنه وارد في شوفي احد جبل ها يحبنا ونحبه عشان كده ربنا قال كده ثم قسد قلوبهم بعد ذلك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 وأشكرا به يتكلم عن الجبل طعم بقى تبع الجبل بقى فقاله السنة فأجدوا يا جبل مطلع صوت الأعراض وسيدنا موسى بقل للربنا قالني أنظر إلي قال لم تراني ولكن أنظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تران فلما تجلى ربه للإيه للجبل جعله دكا وخر موسى صعف في الجبل من خشية الله هذه لما يهبط من خشية الله لما يهبطوا من خشية الله فالجبل فيه خير والله فيه خير خير كثير خير كثير يبقى والجبال ايه قرساها كل ده المين يا حبيبي والايه ادي النعمة بقى ادي النعمة بقى يبقى سامة بخيرها ارض بخيرها جبال تضبط الارض متاع لكم علشان حضرتك تعيش وتستمتع وتاكل وتشرب ليل ونهار وشمس وهواء ومياه وانعام والحوم يا سلام ولانعامكم علشان يبقى ولانعامكم بعض ولانعامكم دي عائده على مين عليها وعليك لان ربونا خرق الانعام في خدمتك ومسخره لك الابل والبقر مش كده والجموس تمام والماعز ده مخلوق مسخر لي مصخر لي زي ما قلت لك سبحان الله هو للعام دي ربولا خلقها ليه ليه والانعامه اسمع ايه خلقها ايه لكم لكم سبحان الله لينا لينا وعشان كده قلت لك سبحان الله ان ربنا خلقها لك وصخرها لك زي ما قلت لك هات طفل مش لا طفل ايه هتوقع من العملاق بالعملاق اللي, بي... اللي بيشيلوا حديد ولا بيلعبوا صالحه دي ويبقى كده وتكشيباته خليه يوقف قدام صرصار يقول له اقف الصرصار هيخاف يقف يبقى يابل يبقى يابل هات له فار قد كده خليه يبص للفار اقعد ها فاره هيقعد ليه عشان مش مسخر يا حبيبي روح بقى اتفرج الجمل اللي قد كده عيل قد كده يقول له روح يعني روح قايل الحمار تقول له شي يمشي يس يقف ليه عشان ربنا خلقه مسخر يا حبيبي وعشان مسخر بيسمع كلامك بيسمع كلام لكن شوف حاجة قد كده مش مسخره درس تعرفش معه ولا تتحكم فيه لا صرصار ولا بقه ولا دبله ولا اي حاجه يا ابو شراع بس لسه بكام يوم ضحكت جدا من الموضوع ده لسه الدبانه عماله ترجع له ثاني هش لكن مش يقول لك كفايه بقى يا غلسه كفايه وكفايه يوه. هتسمع كلامك وانت فاكر ان انت وقعت وقلت لها كده خمسين سنة هي تسمع كلامك مش مسخره باب مش مسخره يا خلاص لكن اعرف واحد جاي والله جاي بكلب مسميه رعد وهو رعد انا بشوفه اقل اللي شفته فأول ما جاءت كلبه وشاف قال له راح رح اسكت احكبه ليه مصخ مصخ وانت فاكر الهندة وهو فالعام عشان كده للعام اللي ربنا خلاقها دي متاعا لكم ولي دي خلاص سبحان الله تتعرف الانعم دي نعمة ليك عليك ليك سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا اخي سبحان الله العظيم الالات دي بقى كلها حدثتك عن المعاش والدنيا والانتفاع بالدنيا وميلة هذا لازم ربنا يباين لك ان كل ده لازم يبقى له ايه نهاية وبعد النهاية لازم يبقى فيه ثاني بدايه خلاص اللي هو البعث بقى. يبقى رقم اتنين ادي بقى الخلق تعال اتكلم على النهاية بقى فاذا جاءت ايه الكبرى ادي النهاية بقى يا عم إن كل ده سماء وارض كبالنا انعام انا وانت زرع ماء هوى كل ده لازم عباله ايه نهايه النهاية دي هتكون امتى اذا جاءت الايه الطامة الكبرى يعني ايه طمه ويعني ايه كبرى يعني ايه طمه ويعني ايه كبرى عايز تعرف يبقى ان شاء الله تعالى هاشوفك زي النهارده ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين آمين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم ونلقاكم ان شاء الله يوم الخميس القادم باذن الله على خير ان شاء الله وقدر